ونتجاوز وندخل في كتاب البيوع حتى ننتهي من بابي من الشرط الخامس والرابع على وهو ألا يكون ماذا ألا يكون ألا يكون ربا ألا يكون ألا يكون فيه ربا, ألا يكون ألا يكون فيه ربا؟ وقد تقدم معنا معنى الربا لغة والصلاحه وذكرنا أن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والنظري الصحيح والنظري الصحيح وذكرنا نصوص الكتاب والسنة صح؟ أجيبه في تحريم الرiba، ها؟ الرحمن؟ أكيد؟ ها؟ حسنت؟ ذكرنا من إيش؟ في من إيش؟ من القرآن؟ يبقى السنة والإجماع نظر الصحيح، أما السنة فهو مشهور كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والضام متفق على صحته. اشتنيب السبع الموبقات يعني المهلكات وذكر منها أكل الربا وهو حديث متبق عليه والمقصود بال هنا يعني المهلكات فالربا من المهلكات في الدنيا والآخرة لأنه يمحق البركة وكذلك والعياذ بالله له وعيد شديد في في الآخرة فهو من الموبقات المهلكات وكذلك لحيث جابر لعن لعن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما روى ذلك مسلم في صحيح لعن الله لعن سلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم كذلك عقد الإجماع على تحريم الربا بل أجمعت الشرائع كلها على تحريم الربا أجمعت الشرائع كلها على تحريم الربا فاليهودي إذا تعام إذا تعاملت معه فإن في شريعة اليهود أنها ماذا أنها محرمة كذلك النصارى في شريعة النصارى أنها محرمة ولكن هؤلاء يحرفوا الكتب وإنما فأنت إذا تعاملت مع اليهود أو تع تعاملت مع النصارى فإن موسى قد جاء بتحريم الربا وكذلك عيسى قد جاء بتحريم الربا فالشرائع كلها قد حرمت ماذا قد حرمت الربا وانعقد الإجماع على على تحريمه كذلك من جهة النظر الصحيح فإن الربا ظلم والشريعة العادلة حرمت الظلمة من جهة النظر الصحيح أن الربا ظلم والشريعة قد حرمت الشريعة العادلة قد حرمت قد حرمت الربا وذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل في قول الله يمحق الله الربى من صدقات أن شيخ الإسلام قال وكلاهما أمر wirn mums مجرب عنده عند الناس أن الله يمحق ماذا الربى ويربي الصدقات أي يزيد الصدقات قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلاهما أمر ماذا مجرب عند الناس المحق في الربى والزيادة في الصدقات لذلك تجد من يتصدق يعطيه ينزل الله عليه ماذا البركة وهذا أمر كما يقول شيخ الإسلام مجرب عند ماذا عند الناس وكذلك ما جاء في الآية يمحق الله الربا فالربا يمحق المال ويجعل المال ليس فيه ماذا بركة ويجعل الله الله الله عز وجل الفقر بين عيني المرابي عياذا بالله وأما الذي يتصدق فإنه تجده مطمئن البال وكذلك يكون كما قال الله سبحانه وتعالى نعم يربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والربا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أصله إنما يتعامل به المحتاج الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج وإلا فالغني لا يحتاج ألفا حالة بألف ومئتين إيش مؤجلة هو ربا إيش أجيبه ربا نسيئة الغني هل يحتاج منك ألف ليردها ألف ومئتين يحتاج الغني يحتاج أجيبه ما يحتاج لأن ألف عنده في الأصل وعنده ألوف مؤلفة فلما يأخذ الألف بالألف ومئتين لذلك قال شيخ الإسلام وهذا ليدلل الشيخ الإسلام على أن الربى أشد من ماذا؟ من الغرر أشد من الغرر لأن الغرر يعمله المحتاج وغيره المحتاج وأما الربى فإنه لا يعمله إلا ماذا إلا المحتاج ويفعله المحتاج والظلم محقق على من على المحتاج لأنه ألف لماذا بألف ومئتين والظلم محقق على المحتاج لكن هناك الظلم محقق على المحتاج لا قد يقع المحتاج وقد يقع على على غيره قد يقع على المشتري وقد يقع على ماذا على البائع لذلك الشيخ الإسلام يقول والربا أشد مماذا من, من الغرام الربا أشد من غرر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل والأصل في باب الربا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات ربه وسلامه عليه قال اذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد ماذا فقد أرباه رواه مسلم في صحيحه فالأصل في هذا الباب ما جاء في حديث عبادة كذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه وهذان الحديثان مع الذي جاء في معناه في معنى هذين الحديثين قاعدة في باب الربا قاعدة في باب الربا حديث عبادة وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه ولا حديث التي جاءت في معنى هذين الحديثين قاعدة في باب إيش الربا قاعدة في باب في باب الربا والنبي صلوات ربه وسلامه عليه ذكر في حديث عباده الأصناف الربوية وهي ستة ذكر نبينا صلوات ربه وسلامه عليه الأصناف الربوية وهي ستة الصنف الأول ماذا؟ الذهب الصنف الثاني الصنف الفضة الصنف الثالث البر الصنف الرابع الشعير الصنف الخامس التمر الصنف السادس الملح الصنف السادس الملح والربا في الأصل يدور على حقيقة واحدة ألا وهو الزيادة الربا يدور على أصله الحقيقي ألا وهو الزيادة ألا وهو الزيادة والربا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ربا الفضل، وهو الزيادة في مبادلة الزيادة في مبادلة مال الرباوي. بمال الربوي من جنسه الزيادة في مبادلة مال الربوي بمال الربوي من جنسه كيلو ذهب بماذا أبيع كيلو ذهب بكم باثنين كيلو ذهب فهذا ربا ماذا الفضل هذا ربا الفضل ذكرنا أن الربا يدور أصله على ماذا على الزيادة أبيع كيلو ذهب باثنين كيلو إيش ذهب هذا ربا ماذا الفضل التفاضل هذا الربا الفضل الذي هو الذي هو التفاضل لذلك ثبت في حديث صحيح ألو هو حديث عثمان لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين كما جاء في صحيح مسلم لا تبيع الدينارة بالدينارين ولا الدرهمة بالدرهمين كما ثبت عند مسلم في صحيحه وتحريم ربا الفضل كان فيما سبق فيه خلاف كان فيما سبق فيه خلاف فقد خالف عبد الله بن عباس وخالف عبد الله بن عمر وقال ليس هناك ربا الا في النسيئة ليس هناك ربا الا في النسيئة ثم رجعوا عن ذلك ثم رجعوا عن ذلك فإن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كان يقولان لا ربا إلا في نسيئة وهؤلاء استدلوا بحديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة رواه البخاري ومسلم ابن عباس وابن عمر لم يقولوا ذلك عن غير نص وإنما استدلوا بحديث أسامة بن الزيت لا ربا إلا, إلا في النسيئة ولكن رجعوا عن ذلك كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله عز وجل وأما حديث لا ربا إلا في إلا في النسيء كيف يجاب عليه؟ إجاب عليه أجاب عليه أهل العلم وجهين الوجه الأول أنه منسوخ الوجه الأول أنه حديث منسوخ ولكن رد هذا أن النسخة لابد منهم لابد فيه بمعرفة ماذا التاريخ والقاعدة أن النسخة لا يثبت لا يثبت بماذا بالاحتمال القاعدة أن النسخة لا يثبت بماذا بالاحتمال الرد الثاني قالوا إنما المقص إنما المقصود بحديث أسماء لا ربا إلا في النسيئة أي لا ربا شر وأعظم إلا في النسيئة أي لا ربا أشد وأغلق إلا في النسيئة فمعناه لا ربا أي الأغلق والأشد إنما هو في في النسيئة كما تقول لا عالم في البلد إلا, إلا زيت كما تقول لا عالم في البلد إلا إلا زيت مع أن هناك علماء إيش مع أن هناك علماء آخرين وإنما المقصود نفي الأكمل لا نفي الأصل. كأنك تقول لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن هناك علماء آخرين وإنما المقصود نفي الأكمل لا نفي الأصل. لا لا نفي الأصل. وهذا الوجه هو الصحيح في الإجابة على حديث لا ربا الا في نسيئة المقصود لا ربا ماذا؟ أشد ولا ربا أغلظ إلا في النسيئة وهذا لا يفيد تحرير لا يفيد حل ربا ماذا الفضل وهذا وهذان الجوابان قد ذكرهم الحافظ ابن الحجر رحمه الله رحمه الله عز وجل النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الربا ربا إيش النسيئة ربا النسيئة وهو تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي سواء من جنسه أو من غير جنسه لو قلنا وتوقفنا عند هذا القول يصح في تفسير ربا النسيئة من يجيب أعطيه المنديل هدية ليس عندي إلا هو أين المنظمين للدورة؟ قال الشيخ بيخسرنا دحين. ها لو توقفنا خلاص اليوم اليوم يا لي... لي... لي... أخواني آخر درس نجلس معكم من الفجر وتمشون في القطار تنامون إلى أن تصلوا إلى دياركم أليس هذا أكثر راحة لكم؟ تلعب في القطار أو في الطيارة أو في السيارة أليس أكثر راحة لكم؟ تقوم وأنت في بلدك تفتعينك أنت في بلدك لها ربا نسيئة لو توقفنا عند هذا يصح لا يصح لما؟ قال الله ما عندي جائز لو في جائز أغطك إياها ها؟ لا هو الزيادة في الأيام وأصله الزيادة في الأيام لا قد يقول قائل هذا التفافل ليس فيه نقول لا فيه الزيادة هو ايش في الأيام يقولنا اصل الربا يدور على ايش على زي... إما زيادة في ماذا في التفاضل او زيادة في ايش في النسيئة هو كله زيادة واظبطوا هذا الباب ان اصل الربا الحقيقي يدور على ايش على الزيادة اما زيادة في التفاضل والتماثل او زيادة في ايش في الأيام بيكون... يكون ماذا نسيئة لكن هنا قال قلنا تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي سواء من جنسه أو من غير جنسه لو توقفنا عند هذا صح والله الذي يأتي بها فإنه قد ضبط هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى وهو بإذن الله تعالى خير له من الذهب والفضة لأن العلم أنا عندي لا يعدله شيء كما قال أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لا من أمر الدين لا من أمر الدنيا ولا من ولا من نوافلي الطاعات والعبادات قال أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لا من أمر الدنيا ولا من أمر نوافلي الطاعات فإن العلم أفضل فإن العلم أفضل نوافلي الطاعات لو توقفنا عند هذا يصح سأمثل لكم مثالا وبالمثال كلكم بإذن الله ستجيبون الآن الدولار يرجع أصله إلى إيش نهب زين صح والريال يرجع أصله إلى إيش فضة قال هنا في بيع الربوي بالربوي سواء من جنسه أو من غيره جنسه هذا واضح في ماذا في في ماذا في الذهب والفضة لو بعنا شعيرا قال جاء رجل عنده شعير في في المحل فقال له المشتري أريد منك شعيرا وأصع... وسأعطيك غدا المبلغ يصح يصح ولا لا يصح يصح ولا لا يصح يا أخواني يصح مع أن كل منهما من إيش كلهم من أموال إيش الربوية فهل التعريف على هذا إلى هنا صحيح قال تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي الشعير إيش ربوي صنف صنف ماذا؟ ذكرناه صنف سته صنف ماذا؟ ربوي وال والدنانير صنف ماذا؟ او الذهب صنف ماذا؟ ربوي سواء من جنسه اذا كان او من غير جنسه فهذا ربه ان يؤخر الدنانير الى ثاني يوم واخذ الشعير اليوم هذا ربه فكيف فهل, بع... فهل بهذا يكون التعريف صحيح أجب ما اسمك يا صاحبة قتادة في التقريب ما اسمك خلاص حفظتك ما اسمك هاي اسمعي الأجب ها متى التعريف يكون صحيح ومضبوط في زيادة بلا شك، ها؟ على التمر؟ فمن النقد؟ إنت أخرت زيتك؟ هكرب الجاهلية؟ لا، يعني ليس فيه يعني قرض. أو ليس فيه يعني كما يقال زيادة على نضبطها بآخر لفظة فاكتبوها هو تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي سواء من جنسه أو من غير جنسه إذا اتفقا في العلة إذا اتفقا في ماذا؟ في العلة وسنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى علة الذهب والفضة ماذا؟ وعلة البر والشعير والتمر والملح ماذا؟ فعن فهنا الآن الذي باع شعيرا وأخر قبض المبلغ إلى ثاني يوم ربا؟ ربا؟ لا لماذا؟ لأنهم اختلفا في إيش؟ في العلة فالذهب والفضة من قبيل ماذا الثمنية والبر والشعير من قبيل ماذا المطعوم مع الوزن أو الكيل على الخلاف سوف نذكره لكن لو قال له اشترى منه ذهب قال غدا أعطيك المبلغ يصح لا يصح لأنه ماذا اتفق فيش؟ في العلة اتفق في العلة فاضبطوا هذا ربا الفضل ما هو نعيده هو الزيادة ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال الربوي بمال الربوي من جنسه من جنسه ربا النسيئة هو تأخير القبض في بيع الربوي في بيع الربا الربوي بالربوي سواء من جنسي أو من غير جنسي إذا اتفقا في العلة وهذا الربا هو الذي كان مشهورا في في الجاهلية هذا الربا هو الذي كان مشهورا في ذلك أجمع أهل العلم على تحريمه ويدل على كده عليه كذلك حيث أسامة لا ربا إلا إلا في النسيئة النوع الثالث من أنواع أو أقسام الربا ربا القرض ربا القرض وهو أن يقرضه شيئا ويشترط عليه ماذا المنفعة مقابل القرض هو أن يقرضه شيئا ويشترط عليه المنفعة مقابل القرض يقول له أقرضك هذا المال ولكن بشرط أن تردها بزيادة أقرضك مثلا مليون ماذا рубية وتردها لي بمليون مليون وخمسمائة ربية وهذا يسمى ربا رiba رب القرض وهذا يسمى رiba القرض قد جاء فيه حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكنه حديث ضعيف قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ولكن فيه سوار ابن مصعب فيه سوار ابن مصعب وهو متروك وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث وقال بدر الدين الموصلي في كتاب المغني من الحفظ والكتاب في باب كل قرض جر منفع فهو ربا لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بهذا اللفظ قال بدر الدين الموصلي في كتاب المغني مطبوع المغني في عن الحفظ والكتاب لبدر الدين قال باب كل قرض جرى نفعا أو منفع فهو قال لم يصح شيء في هذا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لكن معناه صحيح يا إخواني معناه صحيح بإجماع أهل العلم رحمهم الله بإجماع أهل العلم وقد حكى الإجماع بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل وكذلك ثبت عن ابن أبي كعب عن عن أبي بن كعب ثبت عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود وعن ابن عباس انهم نهوا عن قرض جر منفعة ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارضهم عمان عن ابي ابن كعب وعن ابن مسعود وعن ابن عباس انهم نهوا عن قرض جر منفعة كذلك ثابت عند ابن ابن شيبه عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. من فمن الربا ربا ماذا القرض ربا ربا القرض وقد كان السلف عندهم ورع كبير في هذا الباب عندهم ورع كبير في هذا الباب حتى أنه يحكى عن بعضهم أنه كان إذا أراد أن يطرق الباب على الذي دي على ال الذي دينه أنه لا يستظل بظل بيته حتى لا يكون ماذا ينتفع حتى لا يكون ماذا ينتفع من الذي يعني أقرضه من الذي أقرضه فلا ينتفع من قرضه بشيء حتى بظل بيتي الذي استدان منه الأصناف الربوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يحرم فيه التفاضل والنسيئة ما يحرم فيه التفاضل والنسيئة فإنه لا بد فيه من التقابض والتماثل لا بد فيه من التقابض في مجلس إش العقد ولا بد فيه كذلك من عش من التماثل فيحرم فيه ربا نسيئة وربا الفضل مثل ذهب بذهب فلا يجوز التفاضل ولا يجوز كذلك ماذا التأخير مثل ذهب بذهب أو ذهب بفضة فإن هذا لا يجوز لا متفاضلا ولا يجوز ماذا نسيئة واضح القسم الثاني ما يحرم فيه النسيئة ويجوز فيه التفاضل كبيع الذهب بالفضة متفاضلة في مجلس العقد كبيع الذهب بالفضة متفاضلة في مجلس العقد أبيعك كيلو ذهب بأربع كيلو إيش؟ فضة لكن لا هذا تفاضل أو تفاضلا تفاضل لكن يحرم أن يكون أن يكون ماذا أن يكون نسيئة ما يجوز فيه النسيئة ما يحرم فيه النسيئة ويجوز فيه التفاضل كأن يقول أبيعك ذهب كيلو ذهب بأربع كيلو بأربع كيلو من الفضة القسم الثالث ما يجوز فيه الأمران؟ ما يجوز فيه الأمران؟ مثل أن يشتري كيلو بور بمائة ريال، إما أن تكون متفاضلة أو تكون كذلك ماذا؟ نسيئة. ما يجوز فيه الأمران؟ وهذا وهذه الأقسام الثلاثة. نقل النووي رحمه الله في كتاب المجموع الإجماع عليها هذه الأقسام الثلاثة نقل النووي رحمه الله وهذه الأقسام الثلاثة نقل النووي رحمه الله الإجماع عليها كما جاء في شرح مسلم ليس في المجموع إنما في شرح مسلم في شرح مسلم المسألة الأخيرة ونختم بها وهي أهم مسألة في باب الربا هي أهم مسألة باب الربا هناك أشياء مجمع على جريان الربا فيها هناك أشياء مجمع على جريان الربا فيها وهي الأصناف كم؟ الستة أجمع أهل العلم على جريان الربا فيها وأن الربا يجري فيها وهي الأصناف ماذا؟ الستة وما عدا هذه الأصناف اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في جريان الربا فيها مثلا الزبيب هل جاء في الحديث أجيبه لا العسل هل جاء في الحديث لا الحلوة هل جاء في الحديث لا الأرزق الدخن، العدس، فصولة، الفول، صار محل خضروات ذا ولا؟ هذه كلها جاء في الحديث لا، العلماء أجمعوا على جران الربا في المساء في الأصناف المقصوصة فيش في الحديث أصناف كم؟ ستة، واختلفوا وما عدا هذه الأصناف فقد اختلف أهل العلم في جريان الربا فيها ومن هذا الخلاف يرجع إلى أنه هل يقاس على هذه الأصناف غيرها مما شاركها في نفس العلة أم لا هل يقاس على هذه الأصناف يقاس عليها غيرها مما شاركها في نفس العلة أم لا العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين القول الأول قالوا نعم يقاس عليها غيرها مما اشترك في نفس العلة مما اشترك معها في نفس العلة، وهذا هو قول الجماهيري أهل العلم رحمهم الله. هذا هو قول الجماهيري أهل العلم رحمهم الله. القول الثاني قالوا فقط في الأصناف الستة. القول الثاني قالوا فقط في الأصناف الستة. وهذا القول مروي عن قتادة وطاؤوس. وكذلك هو قول الظاهرية وهو كذلك قول الصنعاني اليماني وهو أيضا قول ابن عقيل من الحنابلة وقبل ذلك هو أيضا قول قول مسروق والشعبي فإنهم قالوا لا يقاسوا على أصناف ماذا؟ الستة الراجح والعلم عند الله عز وجل وقول الجمهور، فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر هذه الأصول وذكر هذه الأمور أصولاً لغيرها، فذكر البر والشعير أصلاً لماذا للحبوب؟ ذكر البر والشعير أصلا للحبوب فنقيس عليه ماذا الأرز والدخل والعدس والفول والفصولية وغير ذلك وذكر التمر ليقاسوا عليه الزبيب والعسل والحلوة وذكر الملح ليقاسوا عليه ما يصلح الطعام كالبهارات في زماننا فهذه أصول ذكرها فهذه الامور ذكرها اصولا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ويؤيد ذلك مجاعا عبد الله بن عمر كما جاء في المصنف أنه لك انه كان لا يرى باسا فيما يقال يدن بيح واحد باثنين إذا اختلفت ماذا ألوانه يعني ماذا أجناسه فدل على أن عبد الله بن عمر ماذا رأى أن هناك ما إيش ما يقاس على هذه على هذه الأمور كذلك قد جاء بألفاظ أخرى قال عن ابن عباس وابن عمر بنحو ما يلي قال ما يكال ويوزن ما يكال ويوزن فدل على أنه على أنهما لم يجعل هذا فقط في الأثناء في الستة أهم مسألة في هذا الباب أهم مسألة في هذا الباب ونختم به بإذن الله سبحانه وتعالى علة الربا في الذهب والفضاح وإن شئت فقل ما هي علة الربا في النقدين ما هي علة الربا في النقدين اختلف أهل العلم رحمهم الله على ثاتي أقوال القول الأول قالوا إن العلا فيهما الوزن وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة، فعلى هذا القول يجري الربا في كل موزون سواء كان مطعوم أو غير مطعوم يجري الربا في كل موزون. حتى لو كان مطعوما فإن يجري الرباع فيه أو غير مطعوم وهؤلاء يستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن قالوا فدل من هذا الحديث على أن العلة هي ماذا؟ هي الوزن فعندهم الآن بيع الحديد بالحديد. يدخل في الربا اجيبه يدخل في الربا يدخل في الربا لانه من قبيل ماذا الموزونات لانه من قبيل الموزونات فكل مووزون فكل موزون عندهم يدخل في الربا بيع حناء بحناء تعرفوا الحناء توزن الحناء بحناء ادخل فيه الربا يدخل فيه كذلك الربا لأنه عندهم كل شيء ماذا موزون سواء كان مطعوم سواء كان يتداوي سواء كان للأثمان أي شيء يوزن يدخل فيه إيش فيه الربا يدخل فيه الربا وهذا هو القول وهذا هو القول الأول كما أنهم أدخلوا كل موزون يخرج بذلك أمر مهم فقالوا ولا يجري الربا على هذا القول في النقود الورقية المستعملة، ولا يجري هذا القول في النقود الورقية المستعملة اليوم، ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير ماذا؟ موزونة تبع يعني هي ماذا؟ ورق واضح إخواني، فعندهم الربا. يدخل في ورق النقدية لا لأنها ليست ماذا طوزونة وإنما ماذا ورق القول الثاني أن العلة فيهما غلبة الثمنية عليهما أن العلة فيهما غلبة الثمنية عليهما بالوضع وهذا مذهب الشافعي أن العلة فيهما غلبت الثمانية بالوضع وسوف نبين ما معنى هذا الكلام وهذا قول مذهب وهذا مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد قال النووي رحمه الله في المجموع الذهب والفضة فقط عند الشافعي رحمه الله قال وهذه عل عنده علة قاصرة عليهما لا تتعدان إلى غيرهما فقط هو ذهب وفض فقط هو ذهب وفض وأن العلة فيهما غلبت الثمانية عليهما بالوضع هذا مذهب الشافعي قال الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبة وهذه علة, علة وهذه عنده علة قاصرة عليهما أتتعداهما إذا لا توجد في غيرهما فعند الشافعي فقط ماذا الذهب والفضة وهو وهي أن ذلك العلة فيهما غلبت الثمانية عليهما بالوضع القول الثالث قالوا العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية مطلق الثمنية وهذه رواية عن مالك ورواية عن أحمد فعلى هذا القول كل ما يعد ثمنا يجري عليه ماذا؟ الربا كل ما يعد ثمنا مئة ربية تعد ثمنا أجيبه يجي يُعد ثمناً فيجري فيه ماذا الربا كل ما يعد ثمناً فيجري فيه الربا سواء كان أصله ذهب سواء كان أصله فضة سواء كان أصله الماس سواء كان أصله بلاتين ما دام أنه يج ما دام أنه فيه ما دام أنه فيه مطلقة ثمنية فإنه يعد ماذا يجري عليه ربا يجري عليه الربا فيكون على هذا القول الأوراق النقدية يجري عليها ماذا الربا وهذا هو القول الصحيح أن علة الذهب والفضة مطلق الثمنية مطلق الثمنية دولار بريال دولار بربيات هذه كلها هذه كلها أثمان هذه كلها ماذا أثمان فيجري عليها الربا فيجري عليها الرiba ذهب بفضة يجري عليها الربا كل ما عده الناس من قبيل الأثمان فإنه يجري عليه ماذا الذ يجري عليه الربا والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالذهب والفضة لأن في زمانه هو الذي كان فيه ماذا كان فيه الثمانية كان في زمانه هو الذي فيه الثمانية كذلك في زمان الأوراق النقدية فإن يجري عليه عليها الربا لأنها ماذا أثمن لأنها لأنها أثمن لكن الدينار لكن الريال لكن الدولار جنس والريال ماذا جنس الدولار ماذا جنس والريال جنس فإذا اختلف الجنسان وكانت العلة واحدة يجوز فيهما ماذا أجيبه التفاضل ولا جوز فيهما النسيئة أحسنتم يعني الآن في باب الحوالات الأحوط فيه بلا شك أنك تريد أن تحول لانسان أموال الأحوط قال أهل العلم مثلا تريد أن تحول إنسان عندنا في السعودية يريد أن يحول أموال إلى جاكرتا فإنه قال أهل العلم الأحوث بلا شك أنه يبادل في السعودية الرياض بماذا؟ بالربية ثم يأخذ الروبيات وماذا؟ ويحولها هذا أحوث بلا شك حتى يخرج من إشكالية ما يكون في ربا أجيبه في ربا النسيئة ما يكون في ربا النسيئة أي أنه يبيع في السعودية ويبادل الريال بالروبيات ثم يستلم الروبية من من صاحب المصرف ثم يعطيها الروبيات عشان ماذا يحولها إلى بلاده حتى يحولها إلى إلى بلاده طبعا هناك تعليل على على الترجيح بس الوقت سيطول معنا في في هذا الباب نرجع إلى آخر مسألة ألا وهي العلة في باقي ماذا؟ أصناف الأربعة العلة في باقي الأصناف الأربعة ما هي العلة؟ اختلف العلماء على كم قول؟ كم كم صنف فيها كم صنف فيها باقي الأصناف كم صف؟ ها؟ كم صنف باقي؟ أربعة فاختلفوا على أربعة؟ أقوال. اختلف عربعة فيه اقوال القول الاول قالوا او ناخذ الراجح ونمشي ها نستمر اسماعيل من يوافق اسماعيل لنا كم ساعة يمكن ان نتكلم صح أنتن تستمعون، مستمر أو نأخذ الراجع ونمشي، ها؟ الحمد لله. القول الأول قالوا إن علة الربا في بابي في الأصناف الأربع الباقيه على التفصيل. فأما رب فأما ربا الفضل فالعلة فيه الاقتيات الاقتيات يكون قوتا وللدخار فكل ما يقتات ويدخر فإن هذا هي هو علة رب الفضل وهذا قول المالكية طبعا هذا ليس قول راجح اكتبوه للمعرفة وهذا قول المالكية قالوا العلة في رب الفضل قالوا بالتفصيل التفصيل ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل العلة فيه الاقتيات والادخار وأما العلة في ربا النسيئة فقالوا مجرد الطعم فلا يجوز في كل ما هو مطعوم ربا ربا النسيئة لا يجوز فيما هو مطعوم كل مطعوم ربا النسيئة ويجوز ربا الفضل في كل مطعوم إذا كان إيش؟ إيش؟ ليس بقوت ولا لا يقتات ولا يدخر هذا قول المالكية رحمهم الله قالوا علة ربا الفضل الاقتاء الاقتيات والادخار وعله ربا النسيئه كل مطعوم وكل ما يطعم القول الثاني قالوا لا فرق بين الربا الفضوري وربا النسيئه في العله فإن العلة في هذه الأربعة هي كون هي كون هذه الأربعة مطعومة وهذا قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد لم يفرق المالكية قالوا لا فرق عندنا بين الربا النسي أو الفضل كل ما كان طعام فإن فيه الربا كل ما كان مطعوما فيه الربا الخضروات فيها الربا أجيبوا فيه الربا لكونها ماذا مطعومة البيض فيه الربا لكونها مطعومة فهم لا يفرقون بين شيء وشيء فلأنهم كل ما كان عندهم مطعوم فإنه يكون فيه فيه الربا يكون فيه فيه الربا القول الثالث قالوا أن كل ما كان مطعوما ولكن مع الكيل أو الوزن ولكن مع الكيل أو الوزن فهنا جمع بين ماذا ماذا بين الطعام وبين الكيل والوزن قالوا كل ما كان مطعوما ولكن يكال ويوزن فالعلة فيه عندهما فالعلة فيه عند هؤلاء هو أن يكون مطعوما ويكال ويوزن وهذا قول الشافعي في القديم هذا قول الشافعي في القديم فالعلة عنده هو كون الشيء مطعوما مع الوزن أو الكيل مع الوزن أو الكيل القول الرابع قالوا إن العلة في الأربعة المذكورة في كونها موزونة أو مكيلة في كونها موزونة أو مكيلة فعندنا كم قول الآن قول المالكية بالتفريق بين ماذا وذاذا بل نربى الفضل وربى وقول الشافعي في الجديد أنه كل ماذا مطعوم القول الثالث الشافعي في القديم أنه ما كان مطعوما مع الكيل والوزن القول الرابع قوله أحمد في رواية وقوله كذلك أبي حنيفة أنهم قالوا أنه العلة في الأربعة المذكورة في كونها مكيلة أو, أو موزونة الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثالث هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لأنه جاء في الحديث أنه قال الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ماذا؟ مثلا بماذا بمثل سواء, بسواء مثلاً بمثل سواء بسواء كذلك جاء في بعض الأحاديث أن يكون وزنا بوزن أن يكون وزنا بوزن فيكون بهذا قد جمعنا بين الأحاديث كلها بين أحاديث ما جاء في, ذك في فيها ذكر الطعم وبين حيث اللي جاء فيها ذكر ماذا الوزن فالعلة في هذه الأبواب أن تكون مطعومة مع الوزن أو الكيل. طيب البطيخ مطعوم؟ مطعوم. يوزن أو يباع بالحبة يوزن يكون فيه ماذا الربا؟ عندنا بالسعودية لا يكون فيه الربا لماذا؟ للعرفة ماذا؟ العرف عندهن عندنا يباع بماذا؟ معدودا فلا يكون فيه الربا. وهذا يرجع يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف يرجع فيه إلى, الى العرف فلو كان الحديد عرفا مثل الذهب والفضة من جهة الثمانية حديد كيلو بخمسة حديد بخمسة كيلو حديد إذا قلنا أنه إيش في عرف من للأعراف أن الحديث ماذا إيش مثل الأثمان يكون فيه الربا أجيبه يكون فيه الربا إذا كان العرف أنه ثمانية بلاتين إذا كان ثمانية عرف الناس إلى آخر هذه هذه المسائل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا كنا أحياء سنكمل شرح كتاب المعاملات في دورة أخرى والله تعالى أعلى وأعلم سنأخذ بعض الأسئلة. يقول السائل هل يجوز الجمع بين هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ العلماء على على قولين اختلف العلماء على قولين. والصحيح أن الإنسان لا يجمع بين صلاتي الجمعة وصلاة العصر وهذا الذي هو مفتى به عند شياخنا في بلادنا ويدل على ذلك كما يقول شيخنا الشيخ. بن غديان وهذا استفتى منه مباشرة يقول الشيخ بن الغديان وذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه ذاك الرجل وقال يا رسول الله ادعوا لنا في يعني بالمطر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم زال المطر قال ونزول المطر من أسباب إيش أجيبه الجمع ومع ذلك لم يجمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه العصر مع الجمعة فدل من هذا على أن الجمعة لا يجمع معها معها العصر وهذا القول هو الصحيح من جهه الدليل هذا القول هو الصحيح من جهه الدليل وعليه وعليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله وشيخنا ابن غديان رحمه الله وكذلك عليه الشيخ العباد حفظه الله وعليه جماعات من أهل العلم رحم الله الميت منهم حذره الحي ودليله حديث ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء بنزول المطر ولم نزل المطر فإن الصحابة ورسول الله لم يجمعوا العصر معه مع مع الجموع فدل على أن هاتين الصلاتين ليست من قبيل المجموعات. السؤال الآخر يقول هل يجوز قصر الصلاة وراء الإمام المقيم الذي يتم الصلاة العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين أيضا فقال بعض الفقهاء المالكيين أنه أنه يصح له أن يقصر الصلاة وراء وراء ماذا وراء متم ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يفعل ذلك الصحيح لا يجوز أن يفعل ذلك وهذا القول هو فتوى الصحابة، فقد ثبت عند البيهقي رحمه الله أن عبد الله بن عمر نهى شخصا أن يفعل هذا، أن يفعل هذا، وهذا هو القول هو قول أهل هو قول كثير من العلم رحمهم الله، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وقول ابن عثيمين الذي هو شيخنا، وقول شيخنا العباد كذلك، وقول الشيخ بن غديان، وقول كثير من أهل العلم رحمهم الله, رحمه الله, رحمه الله عز وجل وحفظ الحي منهم أن أن المسافر يجب عليه أن يتم وراء ماذا المقيم ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر وما جاء كذلك عن عبد الله بن عباس وجاء عبد الله بن عمر ان البيهقي أنه سئل عن ذلك فنهى عبد الله بن عمر أن يقصر را المسافر وراء المقيم وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس قال إن السنة أن يتم المسافر وراء المقيم حتى ولو دخلت الركعة الثالثة فإنه يتم وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سأله أحد الطلاب قديما عن ذلك وهذا الطالب كان لا يتم فأمره الشيخ رحمه الله بالإعادة أمره الشيخ رحمه الله بالإعادة هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة وهو نازل أكثر أربعة أيام؟ المسألة قال العلماء رحمهم الله اتفق أهل العلم على أن الإنسان إذا كان لا يدري كم سيبقى أنه يقصر له القصر إجماعاً هل أسافر اليوم؟ هل أسافر غدا هل أسافر ما يدري؟ فبإجماع أهل العلم أنه ماذا يقصر الصلاة؟ وأما إذا كان يعلم فإن العلم رحمهم الله اختلفوا على أقوال كثيرة والصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه يسمى مسافرا إلى أن يرجع إلى بلده يسمى مسافر إلى أن يرجع إلى بلده فنلاهن يقصر العشرين يوم والثلاثين يوم وغير ذلك وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيح تلميذه بن القيم رحمه الله ترجيح كذلك الألباني رحمه الله وترجيح أيضا ابن عثيمين رحمه الله وترجيح ابن سعدي الذي هو شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وهذا هو الصحيح أنه ما دام يسمى مسافر فإنه يقصر الصلاة إلى نرجع له إلى بلده وشيخ ابن عثيمين يزيد على ذلك ويقول ماذا ويقول أنه حتى لو بقي أربع سنوات كطلاب الجامعة لكن الصحيح على خلاف على خلاف ذلك الصحيح على خلاف ذلك وليس هذا موطن الـ يعني الـ التفصيل بين هاتين المسألتين سلسلة كثيرة نحن نتكلم اليوم ما أكثر من ثلاث ساعات ومدى و... و... لكن شاء تعالى إذا حصل وقت نجيب عليها ونرسلها داخين الشيخ قمر الله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال مهم جدا يعني نعتذر منكم لو, لو تتكرمون و يعني نذكره يقول السائل نصحتم لنا بطلب العلم وتلقيه على الأشياخ وكيف وليس في بلادنا عالم من العلماء يقول الجواب على, هذا على هذه المسألة بحمد الله ومنته أنه الآن يستطيع الطالب يستطيع الطالب أن يتلقى على الأشياخ وهو في ماذا؟ في بلده الذي لا يستطيع الرحلة يستطيع أن يتلقى على الأشياخ وذلك عن طريق ماذا؟ الأشريطة المسموعة فكن مع أهل السنة العلماء حتى في سماع الأشريطة والحمد لله الآن عندنا ميراث الأنبياء فجزاه الله الخير سنقل ماذا؟ دروس أهل العلم في المدينة وفي مكة وفي غيرهما وفي الرياض وفي غيرهما فهذا الأمر في زمان المتيسر هذا الأمر في زماننا متيسر وكنا قبل ذهابنا إلى الجامعة الإسلامية في مدينة جدة كان يأتينا الشيخ محمد أمان الجامعة رحمه الله مدرس عليه الواسطية وكان يأتينا ليس كل يوم إنما يعني أضل مرة في الشهر وأما باقي الأيام فكنا نعكف على سماع. السرطة الشيخ من بن عثيمين رحمه الله عز وجل. فإذا لم يتيسر لك عالم أو أحد من طلاب العلم فإنك متيسر بإذن الله سبحانه وتعالى أن تعكف على السرطة ماذا العلماء رحمهم الله عز وجل وحفظ الله الحي منهم. والآن مع وسائل التقني الحديثة يستطيع الطالب أن يستمع للدرس المباشر. هو في ماذا؟ في بيته يستطيع أن يستمع الدرس المباشر دروس المسجد النبوي على السلفيين دروس كذلك الشيخ عبيد الجابري على مرات الأنبياء دروس الشيخ ربيعي بن هادي على مرات الأنبياء ودروس باقي العلماء من من أهل السنة السلفيين هذا يستطيع حتى ولو كان الدرس ماذا؟ مباشرا وأنا أنصح دائما طلاب العلم بسماع الشرطة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل لما لأنك لما تسمع لما تسمع أشرطة هذا العالم فكأنك حاضر معه في الدرس ولا يعتمد الطالب على المفرغات مثل الشرح الممتع على الزاد مثل قول مفيد على كتاب التوحيد لا يعتمد عليها لا يقول لا يقرأها لكن لا يعتمد عليها فإنك إذا سمعت الشريط ستستفيد أكثر لأن الشيخ في الشريط يسأل طيب والطلاب ماذا يجيبه الشيخ في الشريط يسأل والشيخ ماذا يجيب الشيخ في الشريط يكرر والطالب يستشكل والشيخ ماذا يجيب هذا كله كأنك حاضر في مجلس من مجالس من؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وهذه من ميزات شيخنا رحمه الله وأخذ هذه الميزة عن شيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل فالذي يسمع الشريط حتى لو كان معك شرح الممتع الزات فأنت لما تسمع الشريط ستزيد على الزاد، الزات فإن فأنت لما لما الشيخ يتكلم عن مسألة من المسائل الفقه مثلا واستشكلت هذه المسألة وأنت إيش تسمع إيش نعم الشريط في بعض الأحيان الطلاب أيضا استشكلوا ما استشكلته فيسألونه فيجيب فكأنك حاضر معهم فحرصوا كثيرا يا إخواني على أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في كل الأبواب والله تحصلون علما كثيرا فيبقى عليك بعض, بعض المسائل استشكلت ولم تجد لها جوابا في كلام من؟ في كلام من؟ الشيخ ابن عثيم رحمه الله فهذه طريقها الرحلة في إلى الأشياخ لسؤالهم والرحلة للسؤال في العادة لا تكون رحلة ماذا؟ مطولة أو إذا أتى لكم ماذا؟ شيخ من المشايخ أو من طلاب العلم فيكون عندك ما استشكلته من المتون العلمين التي قرأتها وسمعتها من الشريط أو كذلك بماذا؟ بالاتصال أو كذلك بما يسمى الآن بالواتس أب أو كذلك تحصر المسالة استشكلت وتبحثها في كتب ماذا؟ أهل العلم تحرصوا كثيرا على هذه الأشباطة والحمد لله أنتم في في هذه البلاد بفضل الله عز وجل منى الله عليكم بالمراكز العلمية السلفية والحمد لله الإخوان يعني مشتهدون في هذا الباب الشيخ قمر والشيخ سامة والشيخ رويفع وغيرهم من من طلاب العلم والمشايخ وهذه نعمة وهذه نعمة عظيمة أن الله قد وفقكم لمثل هذه المجالس مثل هذه المراكز فأنتم والله في نعمة عظيمة قد تكون هذه النعمة قد حرمها الكثير في بلدان المسلمين فاشكروا الله على هذه النعمة أشكر الله على هذه على هذه النعمة اعلموا يا طلاب العلم أن أعظم ما يملكه طالب العلم هو العلم أعظم ما يملكه والله وتالله وبالله لو أنهم جاءوا لنا بالدنيا وما فيها وقالوا لنا أترك العلم ما تركناه والله قال لنا أترك العلم ما تركناه لأنه العلم يكون لماذا للباقيه؟ إذا أخلص الإنسان فيه النية لله عز وجل وهذه الدنيا فإنها ماذا والله لا تسوى شيء عند طلاب العلم أبدا وكما قال أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء وكما قيل لأحمد إلى متى قال من المحبرة إلى المقبرة وقيل لها يا أحمد إلى متى وأنت تجري كجري الصبيان قال من المحبرة إلى المقبرة فاحرصوا على طلب العلم والله يا إخواني الخير واللذة لذلك يقول الشافع رحمه الله ماذا قال إني أسمع المسألة وأسترذ بها وأتمنى أن يكون كل عضو من أعضائي يستلذ بسماعها أيضا من حبه للعلم من حبه للعلم فاحرصوا على هذا العلم وهو علم الكتاب والسنة علم الطب علم الهندسة علم الكيمياء علم الفيزياء هذه كلها علوم لم تمدح في كتاب الله ولا في السنة المطهرة لذلك يقول الشافعي رحمه الله كل نص جاء فيه مدح العلم إنما هو في مدح العلم الإيش الشرعي هل النبي صلى الله عليه وسلم ورث علم الطب كعلم لا ورث علم الهندسه لا إنما ورث العلم ماذا الشرعي فخذوا كما قال فخذوا منه بحظ ماذا وافر خذوا منه بحظ وافر شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد شعر ساقي شعر شعر ساقي سقط فذلك من كثرة جلوسه على ساقه للقراءة أو للتأليف أو الكتابة شعر ساقه سقط لكن تجد الشيخ محسن لا عند ليس عنده شعر في ساقيه مثل مثل هذا من كثف جلوسه على على ساقه كل ذلك لاجتهاده في طلبي في طلب العلم الشيخ حافظ الحكم رحمه الله كان يدخل عليه الطعام ويخرج مرة أخرى ولا يلتفت إليه. اشتغاله بإيش؟ بالتأليف والكتابة والمذاكره. والقصص في ذلك كثير. وقد نقلت الكثير من ذلك في شرحي على كتاب الشيخ ربيع. مرحبا يا طالب العلم. كثير جدا في هذا الباب. فأنا يعني أوصي نفسي وأوصيكم بالجد في طلب العلم والحرص عليه. لو تقطعون القطاع لا تتركوا علم أبدا لا تشتغلوا بالدنيا والله الدنيا فانية والله الدنيا فانية اشتغلوا بما ينفع بالكتاب وبالسنة على فهم سلف الأمة لو جمع لكم الدنيا كلها في كفة والعلم في كفة خذوا بماذا بالعلم لأنه هو العلم الذي قد جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه هذه وصية من أخيكم فخذوا هذه الوصية واعملوا بها والله ستكونون في لذة وسرور ما الله بها علي والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى صحبه أجمعين